أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويقلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا ترسدوا في الأرض بعد إفلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به ماء فأخرجنا, فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا واجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفطهوا وفي آذانهم وقوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هل إذ يقول الظالمون إن تستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا سيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغبون إليك رؤوسهم ويقولون قل أن يكون قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزادرات زجرا فالثاليات ذجرا إنه إنها كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماوات الدنيا بجنة كواكب وحذن كل شيطان مارد لا يست لحورا ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ساطب فاستفهم أهم أشج أن خلقنا إنا خلقناهم من طين وإذا سُرُبًا فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَمَا يُرْسَلُونَ أَوَآدَاءُ الْأَوَّلُونَ قُلْ عَنْ أَنفُسِكُمْ تَخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الزين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفرغ لكم أيها الدقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان ما شوَهُم من أيُّ ونحاسبُ فلاتَ التَّطِيرَ فَبِأيِّ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس وناجام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بحيناهم فيوخذ بالنواطي والأقدام فبأي يجرمون يطوفون بين ما وبين حمين فبأي آل يربكما سكذبا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما غل صاحبكم وما غوى وما يوفق عن هوى إنه هو وإلا وحي علمه شديد القوى ذو الرجل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان طال قوتين أو, أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما مارا أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى ت المهد لها عدها جنة أم إذ يغشى ما يرشى، ما وما طغى. لقد رأى من آيات ربه خبيرة، أفريتم اللات والعزة، ومنات الثالثة الأخرى. لكم أَصْنَعُوا ضِيعَةً إِنَّهِ إلَّا أَصْنَعُوا سَمِيتُمُ مَا تُمْوَاهُمْ مَا أنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وما لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعيبوا ويقولوا سحر استمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء خُش عن أبطار يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنه جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم القوم نوحي عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر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 ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان الاولين واللاخرين لمجموعون الى ميقات